فضيلة الشيخ عطية صقر في أي شهر كانت ليلة القدر وأية ليلة هي من الشهر تعيين هذه الليلة في ليلة خاصة أو شهر مخصوص الأقوال في ذلك مختلفة لقد قيل انها في ليالي السنة كلها وهي مبهمة غير معينة لكن الذي عليه معظم العلماء أنها في شهر رمضان ليتفق ذلك مع قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ومع قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة أما تعيين ليلة من هذا الشهر ففيه خلاف وقد صح في ذلك حديث البخاري ومسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قيام هذه الليالي الأخيرة كما يدل عليه الحديث المتفق عليه كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان جد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله واحيا الليل كله وأرجى ما تكون في الليالي العشر وفي الوتر كما في حديث البخاري التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وأشد هذا الوتر رجاء هو ليله السابع والعشرين لحديث رواه مسلم وقيل إنها تنتقل من عام لآخر بين هذه الليالي الأخيرة والله أعلم